الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسرني أيها الإخوة الكرام أن ألتقي بكم في المجلس الثامن والعشرين من مجالس مدارسة كتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى اسم المفعول بعد أن انتهينا من اسم الفاعل وصيغ المبالغة واليوم إن شاء الله تعالى سنتدارس معا اسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اسم المفعول تعريفه هو مشتق من مصدر من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل نعم نحن اليوم مع اسم المفعول مع اسم المفعول اسم المفعول احد المشتقات العشره بدانا باسم الفاعل واليوم مع اسم المفعول باذن الله تعالى اولا تعرف مبنى اسم المفعول هو عباره عن مشتق مشتق يؤخذ من مصدر على راي البصريين من مصدر الفعل المبني للمفعول اي الفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله لذلك هو يطلب نائب فاعل يأخذ نائب فاعل ويدل على ماذا يدل على من وقع عليه الفعل. يدل على من وقع عليه الفعل. ويكون ذلك على وجه الحدوث والتغير. يعني التعريف يجب أن يزال عليه هو مشتق من مصدر المبني المجهول لمن وقع عليه الفعل على وجه الحدوث. مثل ما وجدنا باسم الفاعل. يشتق من الفعل المبني ل. للمعلوم يدل على من وقع منه الفعل ويتصف به على وجه الحدوث أيضا اسم المفعول أيضا على وجه الحدوث والتغير على وجه الحدوث والتغير. لأن ندخل في اشتقاق أو صياغة اسم المفعول إذا علمنا بداية أن اسم المفعول اسم قال اسم كلمه مفعول تدل على من وقع عليه الفعل وهو وصف بطبيعة الخال لذات معينة وصف لذات معينه عندما نقول فلان محمود مشكور إذا ذات نصفها بصفة معينه هذه الصفة تدل على من وقع عليه الفعل وتأخذ من الفعل المبني للمجهول أو للمفعول أو من مصدر الفعل المبني للمفعول على الخلاف الموجود بين المدرستين البصريه و الكوفية في أي يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأصل هو المصدر أم الفعل أصل مشتقات المصدر أم الفعل لكن المهم أن نتنبأ بأن اسم المفعول أيضا يدل على ذات وقع عليها الحدث وهو على وجه الحدوث والتغير نعم ندخل الآن في زناته إما من الثلاثي وإما أن من غير الثلاثي والأمر سهل ميسر ان شاء الله تعالى فضل السيد الله. قال زنته من الثلاثي وهو من الثلاثي على زنة مفعول كمنصور وموعود ومقول ومبيع ومرمي وموقي ومطوي أصل ما عد الأولين مقول ومبيوع ومطوي نعم كما سيأتي في باب الإعلال وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر كقولهم ليس لفلان معقول وما عنده معلوم أي عقل وعلم اذا من الفعل الثلاثي يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول اسم المفعول على وزن مفعول ويصاغ من الفعل الثلاث المبني للمفعول أي المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله فنقول مثلا منصور من نصر نصر خالد فهو منصور وعد محمد فهو موعود وعد موعود نصر منصور حمد محمود كتب مكتوب وهكذا قيل قيل مابل المفعول الاسم المفعول منه مقول بيع بيع اسم المفعول منه مبيع اسم المفعول منه مبيع رمي رمي اسم المفعول منه مرمي واصله اصله مرموي وقيا وقيا اسم المفعول منه اسم المفعول من من, من وقيا مو والاصل هو موقوي وطوي اسم المفعول منه مطوي وأريد هنا نقف قال أصل ما عدا الأولين مقول ومبيوع يعني عندي الآن منصور من نصرة طيب يدخل موعود من وعده لا إشكالية فيها الآن مقول من قيلة مقول من قيلة على اسم المفعول يجب أن نقول مقبول بواوي يجب ان نقول مقول بواوين اذا أصل مقول مقول بواوين إذا لدينا احدى الواوين محذوفه وهذا اختلف هل الواو التي هي عين الكلمه من قال لانه بالأصل قيل فالواو الأولى هي عين الكلمة هل عين الكلمه الواو الاصليه هي المحذوفه ام واو مفعول اللي هي الزائده اختلف بين النحوين فقال الاخفش بأن الواو الأصلية هي المحذوفة، وقال سيبوي والخليل شيخ سيبوي بأن المحذوف هي الواو الزائدة، واو مفعول، واو مفعول، وهذا يدخل في باب الإعلال، لكن أردت أن التنبيه تنبيه إليه وعلى عندما أقول إذا كانت الواو الأولى يعني عين الكلمة على رأي الأخفش هي المخذوفه فيكون الوزن مفعول لا عين الكلمه محذوفه يكون الوزن مقول مفعول أما على رأي سيبويه والخليل على على ان الواو الزائدة اللي هي واو مفعول هي هي فيكون الوزن مفعل لأن عين الكلمه موجوده مفعل إذا مقول أصلها مقول حذفت إحدى الواوين، حذفت إحدى الواوين على خلاف بين الأخفى يقول وعيد مرة ثانيه الأخفى يقول بأن الواو اللي هي عين الكلمة الأصل هي المحذوفه فيكون الوزن مفول والخليل وسيبوي يقول بأن الواو الزائدة واو مكهول الواو مكهول اللي هي الزائدة اللي هي مفعول هي الزائدة هي المحذوفه فيكون الوزن مفعل. طيب هذا بالنسبة لي مقول أصلها مقول مبيع أصلها مبيوع على وزن مفعول على وزن مفعول تميم تميم يقولون, مف... يقولون مبيوع يقولون مبيوع ومكيول ومهيوب يعني بدون خلف وبدون تغيير أما غير تميم فيقولون مبيع ما الذي حصل؟ يعني من بيعة من هي من بيعة لحصل ان حركة الياء لاحظوا مبيوع حركة الياء الضم هذه نقلت إلى الباء ثم خذفت الياء ثم خذفت الياء وكسرت الباء وكسرت الباء وانقلبت واو مفعول ياء فاذا مبيع أصبح وزنها مفيل أصبح وزنها مفيل هذا على رأي أيضا الأخفش على رأي غير الأخفش أن مبيوع يعني مفعول الواو مفعول هي المحذوفه هي المحذوفه فبقي مبيع فيكون وزنها مفعل يكون وزن الكلمة مفعل إذا. لدينا نبيع مثلا هذا طبعا هذا بالنسبة للفعل الثلاثي الاجوف قيل قال اجوف بيع باع اجوف قال كيلا اجوف هذا وهيبة أو هذا اجوف الفعل الاجوف الحديث عن الفعل الاجوف نلاحظ بأن تميم في الياء في الياء تبقيه على على وزن مفعول فيقولون مبيوع ومكيول ومهيوب ومعيوب الى اخره بينما غير تميم يقولون مبيع ومكيل ومهيب ومعيب الى اخره اما في الواوي فاما في الواو في خلاف نحوي الراجح بان تميم أيضا تحذف وتقول مقول ولا تقول مقول الراجح لكن هناك يعني اراء أخرى في هذه المسألة وهذا يدخل على العموم في باب الإعلال الآن بالنسبه لي مرمي مرمي هذه من الفعل رمية من الفعل المبني للمجهول مبني مجهول فهو فعل ناقص معتل الاخر بالياء معتل الاخر بالياء مثل قويه رمية اليس كذلك رضية رضية فهذا قال ان الاصل هو مقوي قلبت الواو ياء الياء في الياء فأصبح مقوي أصبح مرمي مقوي وهذا يدخل أيضا في العلال رضية مثلا رضية عنه نقول مرضي نقول مرضية على وزن اسم المفعول والمفعول مرضوي مفروض هكذا لكن قلبت الواو ياء كلبة الواو ياء في الياء وأدغمت في الياء فأصبحت مرضي طيب هذا اذا كان منتهيا ب طيب منتهي بألف مثل مثلا اعطانا هنا ماذا اعطانا طوى طوى طويه هذا طويه بياء, بياء. طيب اذا كنا قلنا قضى قضى ايضا وايضا طوية طوى أصلها اصلها اصلا أصلها اصلها طويه طوى والمبني للمفعول طوية فنقول ايضا مط مطوي ايضا مطوي تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء طيب اذا كان منتهي بألف اصلها ال يعني مثل رجا رجا دعا طيب رجا رجية في المبني للمفعول دعيا في المبني للمفعول اسم المفعول مرجو بواوين دعيا مدعو بواوين بواوين تضغم الواو في الواو فتصبح مدعو ومرجو وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الإعلان لنتقل فكرة ميسرة ثم قال بأن اسم المفعول على بنى الثلاثي قد يأتي على وزن فعيل مثل قتيل بمعنى مكتول جريح بمعنى مجروح خبيب بمعنى مخبو تخيل مثلا بمعنى مكتول ذبيح بمعنى مذبوح فإذا كانت فعيل بمعنى اسم المفعول استوى فيها المذكر والمؤنث إن كان موصف ووجوده امرأة مثلا جريح ورجل جريح رجل كحيل وامرأة كحيل إذا كان بمعنى اسم المفعول ثم يعطينا فائدة أخرى وقد يجيء مفعول مراد أبده المصدر يعني يكون الكلمة على وزن مفعول لكن المراد بها المصدر ولا لا لا يرد فيها الذات لا يرد فيها المشتق كقولهم ليس لفلان لي معقول يعني ما عنده العقل ليس له عقل فاعل معقول معقول وزنها مفعول فالظاهر أنها اسم مفعول لكن لا يقصد لا يبصروا اسم مفعول فهي مصدر مصدر أتا على وزن اسم المفعول فمثل ما وجدنا باسم الفاعل اسم فاعل عافية مصدر عاقبة مصدر وما عنده معلوم يعني وما عنده علم إذا قصدنا وما عنده علم فهذا مصدر اتى على وزن اسم المفعول انتهى الآن من اشتقاق اسم المفعول بن الثلاثي على وزن مفعول وقد ياتي على وزن فعل وقد ياتي على وزن فعل ربما يكون لتكون الصوره صوره اسم المفعول على وزن مفعول ويراد بها المصدر ثم يدخل الآن في اشتقاق أو صوغ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي كان رباعيا خماسياً ثلاثياً يتنقل يسمى غير الثلاثي لأن واحده واحدة قال زنته من غير الثلاثي وأما من غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله ولكن بفتح ما قبل الآخر نحو من ومعظم ومستعان به وأما نحو مختار ومتعد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح لسمي الفاعل والمفعول بحسب التقدير ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظر أو الجار والمجرور أو المصدر بالشروط المتقدمة في المبني للمجهول إذا نحن الآن مع صياغه اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي فقال من غير الثلاثي مثل اسم الفعل يعني على وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارعه ميما مضمومه وهنا فتح ما قبل اخره ابدال حرف المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل آخره اكرم يكرم اسم الفاعل مكرم اسم المفعول مكرم قلبنا يا المضارعة أو حرف المضارعة ميم مذمومة وفتحنا ما قبل آخره يكرم مكرم أحسن يحسن محسن إليه عظم عظم فهو معظم استعان فهو مستعان به مستعان به لاحظوا استعان إذا قبل الآخر في في ألف ففي أيضا في اسم المفعول بدل الفتحة بيكون في ألف مستعان به أقام مقام عليه وهكذا طيب لدينا نحن بعض الكلمات يستوي فيها اسم الفاعل واسم المفعول مثل مختار لا مختار اختار اسم الفاعل مختار لأنه هو أصلها إذا كنا اصلها مختير اسم فاعل مختار اسم فاعل مختار اسم مفعول مختار اسم مفعول لكن ياء تقلب في الحالتين ألفا لكن ما الذي يفصل في كونها اسم فاعل واسم مفعول هو السياق الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم مختار من الله تعالى هذا اسم مفعول اسم مفعول المعلم مختار طلابه المجدين هذا اسم فاعل إذا السياق هو الذي يحدد ذلك وكذلك المحتل كذلك معتد كذلك منصب محاب متحاب كل هذه يستوي فيها اسم الفاعل واسم مفعول من حيث الصياغه لكن الذي يفصل بين كونه اسم فاعل واسم مفعول هو السياق وهو المعنى فان دل على من قام الفعل اتصل به فهو ذات تدل على اسم الفاعل ان دل على من وقع عليه الفعل فهو اسم مفعول وفي كلا الخالتين هو على سبيل الحدوث ثم اعطانا ملاحظه مهمه قد لا يتنبه إليها بعض الناس يقول ولا يصاه اسم المفعول من اللازم يعني اخسرنا من فعل لازم ذهب مثلا نام مثلا صون اسم مفعول يقول إلا مع الظرف أو الجار والمجرور يعني تقول الجامعة مذهوب لو قلت ذهب إلى الجامعة تقول ذهب إلى إلى الجامعة الفعل بماذا يتعدى بإلى إذا تقول الجامعة مذهوب إليها إذا يأتي بعد اسم المفعول حرف الجر أو الظرف المناسب للفعل الذي اشتق منه اسم المفعول هذا الجامعة مذهوب إليها طيب وقف طيب إذا قلت الرصيف وقف تقول وقف على ماذا وقف عليه إذا الرصيف اسم المفعول موقوف عليه موقوف عليه إذا هو قال بصورة عامة الى مع الظرف أو الجار المجرور أو المصدر بالشروط المتقدمة في المبني المجهول بالشروط المتقدمة في المبني للمجهول يعني هي اشتق من الفعل المبني المجهول لكن لماذا قال بالشروط المتقدمة في المبني المجهول لأنه تأخذ الفعل الذي شتق منه اسم المفهول هذا في اي حرف من القروف يتعدى او يتعدى بالظرف او بالمصدر الـ الـ الـ الـ يعني الـ تستخدم نفسه حرف الجر أو الظرف الذي استخدم مع فعله طيب اذا قلت انا محتاج الى رحمه الله احتاج الى طيب ومحتاج اصلا هي محتوج او محتوج تكون اسم فعل وتكون اسم مفعول اليس كذلك اذا قلت ها انا محتاج هذا ماذا هذا اسم فاعل هذا محتاج له من زملائه هذا اسم مفعول لأنها أصلا بتكون محتوج اصلها محتوج يعني مفتعل اصلها مفتعل طيب إذن لا لاحظوا كلمة المستعان قبل قليل مرة مستعان به ما هو فعلها استعين, استعين به لازم تقول مستعان به لا يكفي أن تكون مستعان مستعان به إذن إذا كان صيغ اسم المفعول من فعل اللازم، من فعل اللازم يجب أن يكون معه الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر المناسب للفعل الذي صيغ منه، الفعل الذي صيغ منه. بقى أن أذكر بعض الفوائد التي لم يتعرض لها الشيخ في هذا الكتاب. أولا لاحظنا أنه ينوب عن مفعول كما, كما ذكر الشيخ قبل قليل ان فعيل اسم المفعول يأتي على فعيل كما ذكر الشيخ قبل قليل مثل ذبيح وقتيل وأسير وصريع ودهين وكحيل خضيب مثلا ذقيق ذثيل بمعنى مغسول هذا كله على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول لكن قد يأتي أيضا اسم مفعول على وزن فعل مثل ذبح مثل كلمة ذبح وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم ذبح يعني مذبوح فأتى اسم المفعول على وزن فعل طيب في مثل يقول أرى طحنا أسمع وجعجات ولا أرى طحنا طحن فعل يعني مطخون يعني مضخون اسمه وجاجدة ولا أرطحنا يقول طير بمعنى مطروح نقب بمعنى ما نقود إذا جاء اسم المفعول من الثلاث أيضا على وزن فعل يعني هذا الذي ينوب عن كل عن وزن مفعول عن وزن مفعول من الثلاث فعيل فعل وقد يكون على فعل قنص يعني مقنوس سلب يعني مسلوب جنى وجد وجن الجنتين دان وجن الجنتين دان جنى فعل جنا فعل وهنا بمعنى المجني بمعنى المجني وجن الجنتين دان آه. قبض يعني مقبوط غير الفعل تبغ يعني قبض او قبض هذا اسم وهو اسم مفعول بمعنى مقبوض بمعنى مقنوص إلى آخر هي على وزن فعل أيضا قد يأتي على وزن فعل هلا مرة معنا على فعل ذبح طرح تخ نقض الآن يبتون أن يأتي على فعل لفظ هذا كثيرا ما نستعمل لفظ يعني ملفوظ لفظ يعني ملفوظ يخرج من الفم يلفظ يخرج, يخرج. لقط ملقوط وهو على وزن فعل قد يأتي على وزن فعل فعل مثل سحت سحت أكلون للسحت أكلون للسحت يعني المسحوت نعم قد يأتي على وزن فعلة فعلة فعلة, فعلة. مثل مضغة مضغة يعني ممضوغ أكلة بمعنى ماكول غرفة غرفة ماء ظرف غرفة يعني مغروفة مغروفة إلا من اعترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده فهذا اسم مفعول أيضا إذا هذه كلها تنوب عن مفعول إذا من الثلاثة كلها من الثلاثة أيضا هناك فائدة أخرى قد يأتي اللفظ على وزن اسم المفعول كما ذكر الشيخ على وزن اسم المفعول الثلاثي على وزن اسم المفعول الثلاثي ويراد به المصدر هو ذكر لنا معقول وذكر لنا معلوم ومثله ميسور ومعسور ميسور ومعسور ميسور بمعنى اليسر ومعسور بمعنى العسر ميسور وزنه مفعول لكن لا يرد به اسم ومعسور على وزن مفعول لكن لا يرد به اسم مفعول لما يراد فيها يراد بها المصدر ويمكن يكون العكس قد تكون الكلمه على زنه المصدر ويراد بها اسم المفعول قد تكون على زنه المصدر ويراد بها اسم المفعول حديث الشريف تذكروه جميعا من احدث من أمرنا هذا من احدث من أمرنا هذا ليس منه فهو رد رد رد رد هذا مصدر لكن هل ما المقصود به المقصود فيه فهو مردود فهو مردود هذا عند بعضهم ذهب إلى أنه المقصود مردود عليه المقصود أنه مردود عليه لأن الرد لازم يتعدى به على رد عليه أو إذا أخذته من هو المبلغ المجهول إذا أخذته من فعل متعدن يعني رد الكلام يصح. صح هنا في الحديث الشريف من أحدث من أمرنا هذا ليس منه فهو رد قالوا فهو مردود فرد مصدر ممكن نقول بأنه عبر عن عبر بالمصدر عن الذات عن اسم المفعول مبالغة, مبالغة وتكون رد على وجهها من المصدرية وهذا جائز برايي وهذا جائز برايي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقل عليه هاديا عبر عن اسم الفاعل بالمصدر مبالغه فاذا كنا هنا رد مصدر عبر به عن اسم المفعول نقول للمبالغه أو نقول بأن رد هنا مصدر على وزن مصدر لكن المراد به هو اسم مفعول بمعنى مردود نعم وايضا فلما تجلى ربه للجبل بصورة كهف جعله دكة ما جعله دكة يعني جعله مدكوكا فدكة هذا مصدر هذا مصدر لكن ال ال ال المراد به اسم المفعول هذا خلق الله هذا خلق الله الإنسان خلق الله مخلوق فعل هذا مصدر خلق مصدر لكن المقصود به أيضا اسم المفعول اسم المفعول طيب احيانا ومر عن على سابقا يعني ممكن يكون الوزن اسم مفعول لكن يراد به اسم الفاعل حجاب المستوره مر سابقا يعني ساترا مستور مفعول لكن لا يراد اسم المفعول انما يراد اسم الفاعل ومثله مشموم بمعنى شائم وميموم بمعنى يامن هكذا قالوا قد يكون على وزن فاعل لكن يراد به اسم المفعول ماء دافق دافق يعني مدفوق وإجاء على وزن فاعل لكن المقصود هو الماء المدفوق المقصود اسم المفعول من ماء دافق يعني من ماء مدفوق الآن نحن هذا اللحظة كله على وزن مفعول أيضا هناك فائدة مهمة أنه أن اسم المفعول جاء من الفعل الرباعي اللي هو على وزن أفعل على وزن أفعل جاء على وزن مفعول اسم المفعول جاء على وزن مفعول مثل السلات وهو رباعي يعني أحزنه أحزنه أحزنه هذا فعل رباعي ما هو اسم المفعول معروف محزون, محزون على وزن مفعول أزكما هو هذا الرباعي على وزن افعل فهو مزكوم اسكلمه مزكوم مفعول اسعده فهو مسعود على مسعود مفعول وهو من الرباعي احمه فهو محموم من الرباعي نعم احبه فهو محبوب نعم اجنه فهو مجنون إذن على وزن إذا كان الفعل الرباعي على, وزع على وزن افعل جاء اسم المفعول منه على وزن مفعول في بعض الأفعال في بعض الأفعال نعم ثم هو نبه إلى أمر معين وأكد عليه أن الأصل في اسم المفعول أن يصغى من الفعل المتعدي المبني للمفعول المبني للمجهول لذلك في النحو نأخذ أنه يطلب نائب فاعل يطلب نائب فاعل فإذا صيغ اسم المفعول من فعل لازم فلا بد من ذكر حرف الجر الذي تعدى به فعله الذي يتعدى به فعله نام ينام منوم على السرير منوم عليه لازم منوم على ماذا يعني نام على السرير تقول وهكذا نعم استغنى مثلا تقول استغنى عن فلان عن فلان استغنى عن فلان إذن تقول مستغنى عنه اسم المفعول مستغنى تقول مستغنى عنه محتاج إلي وهكذا, وهكذا. نحن نكون الآن قد تهينا من اسم المفعول وننتقل إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل أفضل يا استاذ محمد بارك الله فيك قال الصفة المشبهة باسم الفاعل تعريفها هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت نعم أول شيء تعريفها أول لاحظه هي الصفة المشبهة باسم الفاعل إذن فيها معنى الوصف هي الصفة مثل اسم الفاعل فيه وصف واسم الفول فيه وصف والصفة هذه أيضا فيها وصف لكن قال مشبهة باسم الفاعل بماذا تشبه اسم الفاعل الصفة المشبهة لماذا قال مشبهة باسم الفاعل قال أنهما يشتركان كلاهما يصح التذكير والتأنيث فيهما يعني فرح فلان فرح وفلان فرحه هذه صفة مشبهة فرح كاتب وكاتبة هذا اسم فاعل إذا يتفقان في التذكير والتانيث يتفقان أيضا ويتشابهان في أن كلا منهما تدخل عليه الألف واللام يعني فرح بتقول الفرح والفرحة واسم الفاعل كاتب الكاتب والكاتبة أيضا كلاهما يثنى فرح فرحان فرح فرحان نعم كاتب كاتبة اسم الفاعل نعم وكلاهما يجمع اسم الفاعل والصفة المشبه باسم الفاعل يجمعان جمع المذكر السالم يعني يجمعان بالواو والنون نقول فرح فريقون معلم استنفع المعلمون كاتب كاتبون أو كاتبين وفرحون وفرح وفرحين إذا مشبهة باسم الفاعل من حيث التذكير والتانيث من حيث دخول الألف واللام من حيث التسمية من حيث الجمع بالواوي والنور بالواوي والنون وكذلك كل منهما, كذلك كل منهما يدل على ذات فيها وصف على ذات وقع منها حدث وقع منها وصف الفارق بين اسم الفاعل هذا الحدث فيه تغير وحدوث وتبدل الصفة المشبهة فيه ثبات ودوام الأمر الآخر أن الصفة المشبهة إذا دخلنا في النحو تعمل عمل اسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل لكنها أضعف من اسم الفاعل بالعمل لماذا؟ لأن اسم الفاعل فرع عن الفعل وهي فرع عن اسم الفاعل فهي فرع عن فرق بين اسم الفاعل فرع عن الأصل فهو أقوى في العمل لذلك قالوا أنها تأخذ مشبها باسم المفعول تاخذ مشبها باسم المفعول مع انها مشتق من الفعل اللازم لاحظوا ماغني قال في تعريفها قال هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم اذا الصفة المشبهه تصاغ من الفع من مصدر الفعل اللازم تدل على ماذا تدل على الثبوت تدل على الثبوت اذا هي اسم يصاغ ليدل على من اتصف بالفعل على وجه ثابت اتصف بالحدث معين على وجه ثابت وسميت بالصفة المشبه باسم الفاعل لما وجدنا من أوجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل. ندخل الآن في اشتقاقها أو صياغة الصفه المشبهة بناؤها تفضل بناؤها ويغلب بناؤها من لازم بابي فرحة ومن بابي شرفة ومن غير الغالب نحو سيد وميت من ساد يسود ومات يموت وشيخ من شاخ يشيخ. طيب قبل ما ندخل في أوزانها اولا بناؤها يعني هي تؤخذ من الفعل اللازم الاصل أنها تبنى أو تصاغ أو تشتق من من الفعل اللازم أو من مصدر الفعل اللازم على راي البصريين. تكثر يعني يغلب اشتقاقها يكثر اشتقاقها من بابين باب فرح يفرح يعني فعل يفعل فعل يفعل وباب شرف يشرف فعل يفعل فعل يفعل من البابين الرابع والخامس البابين الرابع والخامس نحن أبواب المجرد الثلاثي كما تذكرون فتح ضم فتح كسرين فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان الآن لدينا هناك كسر فتح فرح يفرح وشرف يشف اللي هو ضم ضمن، ضرف يظرف شرف يشف حسن يحسن إذن بالأصل أننا تبنى من هذين البابين لأن هذين البابين الأصل فيهما اللزوم الأكثر فيهما اللزوم يعني الأفعال الموجودة في هذين البابين أغلبها لازم وتابع تعلمون بأن يعني إما تدل على, على, على, على فرح أو على أو العكس على حزن أو على داء أو على آه آه آه ادواء وما رمىنا هذا سابقًا. وكذلك باب شرفة اللي هو فعل يفعل فعل يفعل اللي على السجايا والغرائز لذلك لاحظوا لانه تدل على الثبات والغرائز والسجايا تدل على فيها ثبات طيب يقول ومن غير الغالب يعني من القليل إن تصاغ من غير هذين البابين مثل سيد من ساد يسود فهو سيد وميت من مات يموت فهو ميت وشيخ من شاخة يشيخ فهو آآ شيخ وهكذا لأن يدخل في أوزانها تفضل تفضل قصد محمد قال أوزانها أوزانها وأوزانها الغالبة فيها اثناء عشر وزنة اثنان مختصان بباب فرحة وهما أفعل الذي مؤنثه فعل كأحمر وحمراء وفعلان الذي مؤنثه فعل كعطشان وعطشا واربعا ندخل أول ندخل أوزانها الغالبة فيها اثنى عشرة بفتح الشين عشرة وزنا وسبق أن ذكرت وأذكر بأن الشين العشرة تكون مفتوحة مع المعدود المذكر إني رأيت أحد عشرة كوكبا وهنا لدينا اثنى عشرة وزنا وشيل العشره تسكر اذا كان المعدود مؤنثا اثنتا عشره عينا مثلا يقول هنا اوزان الصفه المشبهه الغالبه فيها اثنا عشر وزنا اثنان مختصان بباب فريحه فريحه يعني فريحه يفرح فاعل يفعل وهما افعل عتات على, على وزن افعل الذي مؤنثه فعل احمر هذه صفة مشبهة ما هو المنطقة؟ حمراء. طت نقول أبيض المؤنث بيضاء أزهر زهراء طت أعور لاحظوا انه هذا الوزن فيه أيضا يعني بعض الأمراض أو ما إلى ذلك أعور عوراء أصم صماء أعمى عمياء اعشاء عشواء اكحل كحلاء اعرج يعني الامراض هذه الثابته اعرج عرجاء ابتر بكراء ابرص الوزن الان من, من باب فرحه لدينا افعل ولدينا فعلان وفعلان هذه الذي مؤنثه فعلى وهذا تدل الوزن هذا فعلان لاحظوا مثل عطشان لاحظوا ما يعطشان المؤنث عطشة فعلى قول شبعان شبعى قول ظمان ظمى صديان شديد العطش صدي حيران حيرة حيران ظمان جوعان وهذه كلها تدل على خلو أو امتلاء لاحظوا عطشان خالي من الماء عكسه ريان طيب جوعان طارق يعني يدل على خلو معدتي من الطعام شبعان على امتلاء إذن هذه الصيغة تدل على خلو وامتلاء غضبان ريان غضبة وريا إذن هذه كلها من الفعل على وزن فاعلة فاعل فاعل فرحة يفرح فاعلة يفعل الباب الرابع كسر فتح كسر فتح طيب هذا من المختصان بباب فرح ثم يقول وأربعة مختصة بباب شرفة فعلة يفعله مضمن تفضل يا أستاذ محمد قال وأربعة مختصة بباب شرفة وهي فعلة بفت بفتحتين كحسن وبطل وفعل بضم بضمتين كجنب وهو قليل اوفعال بالضم كشجاع وفرات وفعال بالفتح والتخفيف كرجل جبان وامرأة حصان وهي العفيفة نعم لا. الان اذا أربعة مختصة بباب شروص وزنان مختصان بباب فرحة أفعل وفعلان وأربعة أوزان مختصة بباب شرفة شرفة يشرفه يعني فعل يفعله ظرفة يظرفه الآن هذه فعلة بفتختين مثل الحسن يحسن الصفة المشبهه حسن بطل يبطل الصفه المشبهه بطل طيب تقول رغد يرغد رغد حرض يحرض خرص يحرص حرص غير لا خرض يحرض خرض على وزن فعل بفتحتين قد ياتي على وزن فعل بضمتين جنب وهذا قليل ومثلها جرز مثلها جروز ومثلها فروط ومثلها انوف اذا صفه مشبه على وزن فعل جنب جرز فروط انوف ويقول ان هذا قليل وفعال بالضم مثل شجاع شجع يشجع شجاع جبنا يجبن جبان هذا على فعال وليست على فعال جبان أما شجاع على فعال الفرات ماء أجاج أجاج طوال رخاء على وزن فعال على وزن فعال ثم تأتي على وزن فعال الذي ذكرته قبل قليل تأتي على وزن فعال بالفتح وتذكر جبان ومرأة خصان خصان فعال خصان يعني الإنسان المحصن العفيف الشريفة ورجل جبان وأقول رجل رزان وهذا عوان فعال أيضا على وزن فعال إذا هذه أربعة مختصة بباب شرفه يقول الآن صار لدينا لدينا ستة أوزان هو قال لدينا اثنى عشر وزنة الغالب في صفر المشبهه اثنان مختصة بباب فرحه واربعه مختصه بباب شرفه الان يقول باقي با... لدينا ماذا بقي لدينا بقي لدينا ستة اوزان مشتركه بين البابين بين فعل وفعل يعني فعل يفعل وفعل يفعل ما هذه الاوزان السته تفضل يا عبد الله و... و وسته مشتركه بين البابين فعل بفتح فسكون ك سبط وضخم الأول من سبط والثاني وبالكسر والثاني من ضخم بالضم وفعل بكسر فسكون كصفر وملح الأول من صفر بالكسر والثاني من ملح بالضم وفعل, وفعل بضم فسكون كحر وصلب الأول من من حره اصله حررة بالكسر والثاني من صلب بالضم وفعل بفتح فكسر كفرح ونجس الأول من فرحة بالكسر والثاني من نجس بالضم وفعل كصاحب وطاهر الأول من صحب بالكسر والثاني من طاهر بالضم وفعيل كبخيل وكريم الأول من بخل بالكسر والثاني من كرم بالضم وربما اشترك فاعل وفعيل في بناء واحد كماجد ومجيد ونابه ونبيه وقد جاءت على غير ذلك كشقص بفتح فضم لسيء الخلق إذن الآن لدينا سته اوزان هذه للصفه المشبهه باسم الفاعل تشترك بين وزني الفعل فرحه يعني الوزن فاعله أو فعله فاعلة او فاعلة لذلك قال سته المشتركه بين البابين بابي فاعل يفعل وفاعلة يفعل اعطانا فعل بفتح ف سكون يعني الفاء مفتوحه والعين ساكنه كا صبط صبط وضخم الصبت هو القصير يعني رجل الصبت يعني رجل قصير ويقال أيضا صبط اليدين هذا كنا عن عن الجود والكرم صبط اليدين سخي جواد سخي جواد هذا الـ الـ الـ نعم باستخدام صبط إذا الصبت ضخم يعني صبط من صبطة من فعل ضخم من ضخمة من فعل وتقول أيضا شهم على وزن فعل وتقول سمح رجل سمح على وزن فعل وتقول سمج على فعل تقول فخم أيضا على فعل تقول صعب أيضا على فعل نزل رطب كلها على وزن فعل كل هذه الصفات مشبهة الوزن الثاني هو فعل الأول الأولى بفتح الفاء الوزن الثاني هو بكسر الفاء وسكون العين كصفر وملح وملح كصفر وملح صفر من صفرة وملح من ملوحه ملوحه يملح ملح هذا ملح أجاج ملح تبهناه مثل غر رجل غر تبهتم بدع بكر أوزان فعل غر بدع بكر صفر ملح نعم. والآن بضم الفاء يعني العين ساكنه بالأوزان الثلاثة أوزان الثلاثة الأولى العين ساكنه الفاء المره المرة الأولى مفتوحة ثم مكسورة ثم مضمومة وفعل بضم فسكون مثل حر صلب الحر من حر أصله من حريرة فاعله والثاني من صلب بالضم ومثل ذلك غمر نكر مثله أيضا غمر ونكر هذه إذن الأوزان الثلاثة العين ساكنه مرة الفاء مفتوحة ومرة الفاء مكسورة والماء مرة الفاء مضمومة الآن دخل الآن إذا العين متحركة العين متحركة مكسورة وفعل بفتح فكسر يعني الفاء مفتوحة والعين مكسورة مثل فريحة مثل فرح نجس فرح نجس فرح لا من فارحة فرحه فارحة يفرح من باب فريحة يفرح والثاني من نجسة ينجس أيضا على وزن نعم على وزن ماذا فعل نجس ومثل وجع لاحظوا وجع مغس نكد شكس اشر اشر بطر اشر بطر على وزن ايضا فعل حزن ايضا على وزن فعل ضجر طرب فعل تقول فلان فكه فلان لسن على وزن فعل ايضا على وزن فعل كل هذه صفات مشبهه كلها صفات مشبهه اسم الفعل ثم قال بعد ذلك الوزن الاخر هو على وزن فاعل لازم على وزن فاعل لا يراد اسم الفاعل مثل صاحب وطاهر قول طاهر ذيل يعني الطهاره ثابته فيه من صحب بالكسر صحب يصحب و من طهره يطهره و أيضا فعيل لاحظوا فعيل وجدناها في اسم الفاعل وجدناها في اسم المفعول وجدناها بالصيغه المبالغه وجدناها الان في الصفه المشبهه فعيل مثل بخيل، كريم آه حليل خليل لبيب زكي لا زكي وزنها فعيل زكي وزنها أيضا فعيل صفي فعيل علي فعيل علي أيضا صفة مشبهه ثم اعطانا معلومه ان ربما اشترك فاعل وفعيل يعني وجدنا فاعل وفعيل من نفس الفعل فيقول ماجد ومجيد ويقولون نابه ونبيه ثم يقول ايضا جاءت الصفه المشبهه على غير ذلك على غير ذلك مثل شكوس شكوس شكوس بفتح وضم لسيئ الخلق واحد ثاني يقول شك بيقولوا حتى بيستخدمينه بقى مين فلان شكس هو شكس شكوس نعم ومنها بيقولوا ندس يقابل شكوس ندس للفطن الذكي الفطن الذكي يكون ندس للسيئ الخلق نقول شكوس شكوس الان قد تاتي على وزن اسم الفاعل قد تاتي على وزن اسم الفاعل يعطينا معلومه مهمة اذا دلت على السوء بتقول طاهر القلب تقول مستقيم اللسان تقول مستقيم اللسان تقول مرتفع القامة مرتفع مرتفع اسم فاعل مرتفع القامة تقول فلان مستقيم الرأي مستقيم استقامة يستقيم, يستقيم فهو مستقيم اسم فاعل لكن المقصود هو صفة مشبهة إذا دل فاعل على الثبات فهي صفة مشبهه تفضل يا الشيخ ماذا يقول الشيخ تفضل قال زنتها على وزن اسم الفاعل ويطرد قياسها من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت كمعتدي للقامة ومنطلق اللسان كما أنها قد تحول في الثلاثي إلى زنة فاعل إذا أريد بها التجدد والحدوث نحو زيد شاجع امسي وشارف غدا وحاسن وجهه لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلا نعم قبل ما يدخل في التنبيهان هذول التنبيهان أولا يضطرد قياس ويضطرد يعني هذا يقاس عليه يكسر من غير الثلافي على زينة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت مثل كما ذكرت قولا معتدل القامة مرتفع القام يرتفع على غير الثلافي مرتفع القامة معتدل القامة مستقيم القامة مستقيم الرأي مشتد العزيمة مشتد العزيمة منطلق اللسان منطلق اللسان هذه صفة مشبهه لأنها تدل على ماذا؟ تدل على الثبات والثبوت بالمقابل يقول أنها قد تحول في الثلاثي إلى زنة فاعل إذا أريد بها التجدد والحلوث يعني أريد فيها اسم الفاعل التجدد والحضور. تقول زيد شاجع أمس روف حددها وشارف غدا وحاسن وجهه لاستعمال الأغذية الجيدة المضافة إلى كل هذين تقول أيضا يعني قد تأتي أيضا الصفة المشبه كما تأتي على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي. أتي ايضا على وزن مفعول إذا قلت فلان ميمون نقيبة فلان ميمون نقيبة هذا على صفة الدوام فإذا هذه صفة مشبه صفة مشبه لدى الشيخ يعطينا بعض التنبيهات ولدينا تنبيهان أفضل قال تنبيهان الأول بالتأمل في الصفات الواردة من باب فرحة يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها فمنها ما يحصل ويسرع زواله كالفرح والطرب ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت وهو دائر بين الألوان والعيوب والحلا، كالحمرة والسمرة والحمق والعمى والغيد والهيف ما هو في أمور تحصل وتزول لكنها بطيئة الزوال كالري والعطش والجوع والشبع أحسن إذا التنبيه الأول إنه إذا تأمن الآن في الصفات المشبهة باسم الفاعل الوارد على الأوزان اللي هي من باب فرحة المناسب لباب فرحة يفرح فاعل يفعل نجد ان ثلاثه أحوال باعتبار نسبتها لموصف فيقول الحاله الاولى قول منها ما يحصل ويسر ويحصل ويسرع زواله يعني هي ثابته لكن يسرع زوالها مثل الفرح طرب هو فرحه لمده معينه لكن يصفها ثابتة ثابته في ذلك في ذلك الوقت تبعتهم طرب مو دائما طرب بيستمر تزول يعني يسرع زوالها منها ما هو موضوع على البقاء والثبوت الدائم وهذه تتعلق بالالوان وبالسجايا وبالعيوب مثل والسجايا بالطبائع مثل أيضا العيوب مثلا الحلي الحلى العفن والحلي الحلى مثل الحمره والسمره مثل ايضا ما يتعلق بالامور النفسيه مثل الحماقه الحمق الأمراض الجسمية مثل العمى والعرج والبتر وما إلى خيره والغيد الغيد هو الأصل فيه هو يعني الأصل فيه هو العلق الأصل فيه ميلان العلق الغيد فيه ميلان لكن يعني يقول يقولون استخدم بمعنى النعومة استخدم بمعنى النعومة والهيف الأصل في الهيف هو ضمور البطن الأصل في كلمة معنى الهيف هي ضمور البطن نعم إذن هذه موضوع على البقاء والثبوت وهي المتعلقة بالألوان والعيوب والسجايا والطبائع وما إلى ذلك ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول تحصل وتزول لكنها بطيئه الزوال إذن فكرة الثبات والثبوت فكرة نسبية فكرة نسبية تري والعطش ما يتعلق بال. بالخلو وال... وال... وال... والامتلاء عطشان شبعان ضمآن ريان غضبان هذا تحصل وتزول تحصل وتزول نعم والتقال التري والعطش والجوع والشبع يعطينا فائدة أكرة بعد ذلك نعم التنبيه الثاني قال الثاني وقد ظهر لك مما تقدم أن فعيلا يأتي مصدرا وبمعنى فاعل وبمعنى مفعول وصفة مشبهه وهذا التنبيه الثاني فانسبق ذكرنا دائما ان وزن فعيل هذا وزن مشترك وزن مشترك تجده اسم فاعل تجده اسم مفعول وتجده صفه مبالغه وتجده صفه مشبهه وتجده مصدرا يعني صهيل مثلا فصاها صهيلا هذا مصدر وتاتي بمعنى فاعل اسم فاعل قدير بمعنى قادر ويأتي اسم بمعنى اسم مفعول بمعنى اسم مفعول مثل قتيل وذبيح وجريح كما مر معنا ويأتي صفة مشبهة مثل كريم وبخيل ونحو ذلك صفة مشبهة إذا نبهنا هنا إلى أن فاعيل هذا الوزن يستفاد معناه من السياق. فقد يكون مصدرا وقد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول وقد يكون صفة نعم. يعطينا أيضا معلومة أخرى تفضل. ويأتي أيضا بمعنى ماذا ايضا ما زال يتحدث عن ما زال يتحدث عن فعيل ما زال يتحدث عن فعيل أنا قطعت الكلام لكن هو ما زال يتحدث عن فعيل ويأتي أيضا لأنه قطع تفضل تفضل يا محمد نعم قال وياتي أيضا بمعنى مفاعل بضم الميم وكسر العين كجليس وسمير بمعنى مجالس ومسامر وبمعنى مفعل بضم بضم الميم وفتح العين كحكيم بمعنى محكم وبمعنى مفعل بضم الميم وكسر العين كبديع بمعنى مبدع نعم لذلك وقطع قطع الخمسة ويأتي أيضا بمعنى مفاعل هو الحقيقه مفاعل بضم الميم يعني جليس معنى مجالس جالسه يجالسه فهو مجالس فجليس بمعنى اسم الفاعل اذا لكن قال هنا بمعنى مفاعل يعني فيه مفاعله جليس مجالس وسمير أنيس أيضا مؤانس نعم وسمير بمعنى مسامر أنيس بمعنى مؤانس وبمعنى مفعل بضم الميم وفتح العين كحكيم بمعنى محكم حكيم بمعنى محكم يعني بمعنى اسم مفعول طيب وبمعنى مفعل بضم الميم وكسر العين كبديع بمعنى مبدع هذا بمعنى اسم الفاعل يعني بمعنى اسم الفاعل دخل الآن في جزئية أخرى تتعلق بتانيث الصفه المشبهه تفضل قال تانيث الصفه المشبهه فإذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل أو صفة مشبهة لحقته تاء التأنيف في المؤنث نحو رحيمة وشريفة وجليسة ونديمة نعم هذه معلومة رضي سيعطينا معلومة ثانية ما يستوي في المذكر والمؤنث يعني وزن فعيل ما زالوا يتحدث وزن فعيل إذا كان بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى مفاعل أيضا اسم فاعل أو كان صفة مشبها تدخله تاء تأنيس في ال إذا وصفنا فيه إذا وصفنا به مؤنث تقول امرأة رقيمة امرأة شريفة امرأة جليسه امرأة ندية وهكذا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث تفضل قال وما يستوي فيها المذكر والمؤنث وإن كان بمعنى مفعول استوى فيه المذكر والمؤنث إن انتبع موصوفه انتبع موصوفه كرجل جريح وامرأة جريح فربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف نحو صفة ذميمة وخصلة حميدة وسيأتي ذلك في باب التأنيف إن شاء الله تعالى إذا كان وزن فعيل بمعنى مفعول إذا كان وزن فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كما ذكرت انا قبل قليل فعيل إن كان بمعنى اسم المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث تقول امراه قتيل ورجل قتيل امراه جريح ورجل جريح يقال استوى فيه المذكر والمؤنث ان تبع موصوفا كرجل جريح وامراه جريح لكن قال ربما يعني إجازة أن تدخل التاء المربوطة تاء تاني تاء للها وربما دخلته الهاء لاحظوا القدامى دائما يعبرون عن تاء المربوطة بالها حتى يميزون بينها وبين التاء المفتوحة لأن بالوقف الفظوها هاء لأن بالوقت التاء المربوطة تنطق هاء وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف يقصد التاء المربوطة نحو صفة زميمة الزميم صفة ذنبه دخلت التاء المربوطة وخصلة حميدة دخلة التاء المربوطة إذن خلصنا إلى أن وزن فعيل قد يكون مصدرا وقد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول وقد يكون صفة مشبهة وقد يأتي على بمعنى فاعل ويأتي بمعنى, بمعنى مفاعل ويأتي بمعنى مفعل ومفعل ويستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا كان اسم مفعول تعيل إذا كان يقصد به اسم المفعول بمعنى مفعول لا لدينا بعض الأيضاء الفوائد البسيطة نريد أن نتنبأ بأن الصفة المشبهة الآن ما الفرق بين الصفه المشبهة واسم الفاعل هذا سنترق إليه إن شاء الله تعالى بتفصيل في مغني اللبيب إن شاء الله تعالى. عندما ننتهي من الجزء الرابع وندخل في الجزء الخامس في الجزء الخامس سنتعرف للفوارق بين الصفه المشبهه واسم الفاعل لان موجزها للافاده لمن يريد الافاده أولا الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم اسم الفاعل يصاغ من الفعل اللازم ومن الفعل المتعدي الصفه المشبهه تكون دائم للماضي المتصل بالحاضر يعني تدل صفة المشبهه تكون للحال الدائم ولا تكون للماضي, لا تكون للماضي المنقطع ولا تكون للمستقبل ولا تكون للمستقبل بينما اسم الفاعل يكون للماضي والحال والمستقبل للماضي والحال والمستقبل الصفه المشبهه قد تجاري المضارع قد تجاري الفعل المضارع في الحركات تقول فلان منطلق اللسان مطمئن القلب لكن أحيانا قد لا تجاري والغالب أنها لا تجاري لا تجاري المضارعة في الحركات مثل الظريف وجميل وبقيل وكريم إلى أخرى أما اسم الفاعل فيجاري المضارعة في حركاته وسكناته أيضا من حيث العمل الصفة المشبهة كما ذكرت أنا قبل قليل تعمل عمل اسم الفاعل مع أنها من فعل لازم وتتعدى لما يشبه المفعول به قالوا يعني تنصب شبيها بالمفعول به لذلك قالوا هي أضغف في العمل من اسم الفاعل في اسم الفاعل فرع بالعمل عن أصل عن الفاعل بينما هي فرع عن فرع لذلك نقول الصفة المشبهة أضغف في العمل من اسم الفاعل كونها فرعا في العمل عليه وهو فرع واسم الفاعل أقوى لأنه فرع عن أصل والأصل هو الفعل أما الفروق في العمل النحوي فهذا يدرس أيضا في علم في علم النحو وإن شاء الله تعالى سنتعرف تفصيلات أكثر في مغني اللبيب في الجزء الخامس من مغني اللبيب إن شاء الله تعالى هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته